رحمة وغفران والفرح زيد قطعه العيد في العين والكل سعيد في العين جدا فرحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم ومع لقاء جديد في برنامجكم وجاء رمضان ومعه بينات من الهدى والفرقان الزوجية في القرآن ونحن الآن مع الزوجات في النصائح التي تضمن أن يكون البيت سكنا وموده ورحمة بنقول ان الزوجة المسلمة هتسمع نصائح الإسلام وتحول البيت إلى واحة من الرحمة والسكن والموده وبالمعنى البليغ هتحول البيت إلى جنه الرجل يتمنى لا يخرج منها ابدا يبقى احتفظت بزوجها في بيتها لكن يتغير الحال تماما لو ان الزوجه استمعت الى جاهلها تجيلها ليله الزواج وتقول لها انت حتتزوجي انا اللي اقولك انا جربت الزجاه لو قولي تقول لها الرجل على اول ما تعوديه يمأمنا للرجال يمأمنا للميه في الغربال أسأس طيرك ليله بغيرك عاوزة تحتفظ بزوجك كويس تقول لها آه تقول لها غمين خليه مليان بالغم والهم يبقى ما يقدرش يبص يمين ولا يبص شمال ولا يفكر في غيرك تقوم تاخد نصايح الجهلة دي وتروح تطبق تعمل حسابها الصبح تطلع زوجها من البيت وهو بيغلي زي الفول على النار يخرج من البيت بشكل الصبح اعصابه متلخبطه كان له سياره ويركبها يعمل حادثه وما كانش يمشي في الشارع يخبط في الناس والناس تخبط فيه ويروح الشغل مهموم ومغموم واعصابه تلفه إن كان مدرس يقول الولاد الخمسة في ستة بسبعين يقوم ياخد جزاء وتتحط في المنف وإن كان مهني بدل ما يحط حتة الحديد قدام المخرطة يحط صوابعه ويرجع البيت بهذا الهم وبهذا الاضطراب وفاكر إنه الزوجة هتقابله بكلمة طيبة تغير بها الموقف صاحبتنا مخلصة قوي قوي لنصائح الجهلة الراجل داخل البيت سلام عليكم تقوم تقول له ايه وعليكم يا أخويا ما سلامش ليه ما انت عايش في بعض في انت عايش في جو تاني ما انتش معانا خير تقول له انت سيب نفهم وغم ابنك الفلاني حصل له ابنك الفلاني عمل منه وبنتك الفلانية حصل لها انا عايش افهم معاك وغم طب يا بس اتقل له اخر الكلام ده لغايه ما ناكل لقمه لقمه يا اخويا انا فضيت اعملك لك حاجه من الهم اللي انا فيه طيب هنام شويه على ما تجهزي اي لقمه الراجل يخش يدخل او يدخل ينام من هنا صاحبتنا تجيب الخلاط وتشتغل الراجل يقوم جاري ايه اللي بتعمليه ده تقول له والله امرك غريب يا اخي ما طبخناش مش عاجبك جينا نطبخ مش عاجبك انت راجل غريب انا مش فهمك مش عارف افهمك ولا اعمل لك ايه يقول لها طيب حس الامر كده انا سيبلك البيت وخارج يخرج يمر على مكان من اياهم يروح قاعد واحد من المفسدين اللي قاعدين يقول في زبون جايلينهم يروح يعود جنبه اهلا وسهلا ازاك يا استاذ انت منين يقول له ده نذركه هنا وخير شايفك كده مشغول ولونك مخطوف يقول له حصل من, حصل من مراتي كذا وكذا وكذا وسبت لها البيت وانزلت يقول له اه يا راجل يا خرعه تسب لها البيت وتنزل اطلع يديها علقة عشان تعرف ان الله حق سوها الجنبين يا راجل عشان تبقى راجل حمش وراجل ملوه دوما يطلع يديلها العلقه العلقة وينزل يقعد مع المفسد يقول له بقى شدلك نفسين شد انسى الدنيا وريح بالك اوعى تفكر في اللي جرالك ده انا هعمل لك موضوع يخليك سلطنة والمره دي ببلاش شد شد شد ولع الحجر عشان اشوف قلبك جميل ولا لا شرب المره دي المره الثانيه عايز يشرب له لا ايه دك يا باشا ايه ده ما معيش المرتب خلص اطلع هات من اللي في البيت بعها باع التلفزيون نزل التلاجه بدا يبيع في اساس البيت هات اللي في ايديك من الدهب مسكت في خناقه البيت اتفركش الطلاق حصل وبعدين صاحبتنا تعيط بيتعيط ليه انت اللي خربتيها انت اللي سمعت نصايح الجهله انما لو سمعت نصايح النبي بالصبر والتحمل والرحمه والسكن والموده حتحولي بيتك لجنه الرجل ما يخرجش منها أبدا أبدا بكده الزوج والزوجة يحطوا ايديهم في ايدين بعض يحولوا البيت إلى سكن إلى مودة إلى رحمة وتبقى الزوجة عايشة مع زوجها وهو عايش معاها والأولاد عايشين في العش الطيب في الجنة العظيمة دي ايه رأيك كعادتنا؟ نروح لنموذج تطبيقي والنموذج ده حدث لواحد من التابعين الرجل يقيم في مكة المكرمة ولما أراد أن يتزوج بحث عن بيت طيب بيت كريم وده اللي النبي وصى به والفظفر بذات الدين تربت يداك يعني التصقت لك بالتراب ان لم تبحث عن المؤمنة والله إن وجدتها ذات جمال وذات مال وذات حسب وذات دين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن الأصل إنك تبحث عن الدين الرجل بحث عن ذات الدين وتزوجها وعاش معاها معيشة طيبة فيها السكن والموده والرحمة والراجل مهني ينزل كل يوم السوق يشتغل يكسب رزق يوم بيوم وفي يوم صلى الفجر مع زوجته بتقول ايه يا عم الشيخ سمعنا تاني بالله بيصلي الفجر مع زوجته الفجر الذي يشتكي الى الله ظلم العباد فين الزوج اللي بصح زوجته النهاردة او الزوجة اللي بتصح زوجها لصلاه الفجر الا من رحم الله زلني تعلم الزوج ايما يصلي الزوجه ايما تصلي صلوا الفجر وبعدين رجع الرجل عايز يفطر عشان يروح لشغله بلها كسر من الخبز كده او من الطعام نفطر مدت يدها فلم تجد في البيت كسرة خبز يا البيت ما فيش فيه طعام مطلقا ولكنها واثقة من رزق الله ومؤمنة عندها اليقين الكامل في الله لذلك من غير فزع ومن غير غضب ومن غير حزن نظرت إلى زوجها وقالت يا زوج العزيز والله ما عندنا أبدا كس ولا كسره خبز للي ولا لك ولا للأولاد فذكر يا زوج العزيز في طلب الرزق لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بارك الله لأمتي في بكورها واحنا عندنا المثل بقول ساعة البكور بساعة البدرية ساعة هنية آه بارك الله لأمتي في بكرها خرج الرجل يعمل ويعمل ويعمل ويجتهد في طلب الرزق له ولأولاده من باب حلال عشان يكمل الجنة دي بالسكن والموده والرحمة وأذن الظهر وخرج هو مع صاحب العمل لتأدية الفريضة خلص صلاة الظهر بيبص جنبه كده على اليمين وجد سرة من الذهب سرة من المال فيها ألف لنار وكان زمان كل سرة لها عدد معروف من المال يعني السرة المؤلفين معروفة والمؤلف معروفة أو أكثر زي إحنا دلوقتي خدنا مصطلحات تانية الناس النهاردة يقول لك على الألف أستك أو باكو معه باكو معه أستك ويقولوا على المليون أرنب واللي معاه مئه مليون فما فوق دلوقتي بيقولوا معاه فيل اهي الفاظ بنسمعها نسال الله ان يوسعها علينا جميعا فهو لقى السره مو الف دينار دي انتظر حد يسال عليها ما حد سأل خذها وراح البيت دخل على البيت خبط فتحت الزوجه لقت زوجها شايل سره بالف دينار قالت له اقف على الباب ما تدخل قل للأول يا زوجي العزيز جبتها منين ده انت يوم ربنا بيفتح عليك أو في يا اللي زيدي بيجيب دينار ولا أكثر قليلا النهارده ده في ظهرية أو ضحوية تجيب لي ألف دينار في سرة وتيجي إيه القصة قال لها حصل كذا كذا كذا وانا في الكعبة لقيت القضية دي وجبتها لان لأن ما حد سال عنها شوف الزوجة الطيبة بتقول إيه بتقول يا زوجي العزيز شوف الزوجة الفقيه خالفت سنة الحبيب المصطفى انتوا في خطأ فقهي النبي عليه الصلاة والسلام يا زوج العزيز بيقول لا تلتقط لقطه الحرم إلا لمعرف بها ارجع نادي على السره ومعاذ الله أن يدخل هذا المال بيتنا حتى لا يتنزل علينا غضب الله الله الله على الزوجة الصالحة تخلي البيت سكن وموده ورحمة إنما لو زوج من إياهم كانت قالت يا سبع الرجال يا اللي ما في زيك ادخل يا روحي على الخبر مجور ونحد سألك انت شفت كذا احنا شفنا الكعبة ولا بنصلي ولا لنا دعوة بالمساجد إنما لا ارجع عرف بها رجع الرجل إلى الكعبة المشرفة ونادى فجاء واحد من داخل الكعبة يسرع الخطى اوجدت هذه السرة لونها كذا وصفتها كذا قال نعم قال قل لي انت فقير ام غني قال الغني هو الله انا اعلم ان فيش عندي في البيت كسرة خبز لكن زوجتي ردتني بالسرة لانني خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم الرجل ان وراء هذا الرجل زوجة صالحه وبيت فيه ايمان وفيه اسلام وفيه فقه وفيه طلب للحلال فقال الالف دينار التي وجدتها هديه وفوقها ألف أخرى هديه رجع صاحبنا يدق الباب زوجته فتحت لأتوا المرادي ماسك سرتين قالت له لا انت تعرفني قصتك بقى ارجعك بسره تجيني باثنين قال لها لقد سألت الرجل فقال إني أتيت إلى الحج وأعطاني رجل صالح هذين الألفين وقال تصدق بهما في الحرم على فقير تقي أمين وقلت له تقي وأمين جبه منين قال إن كان يصلي فهو تقي وانسبت السر جنب ونادى عنها وبحث عن صاحبها يبقى أمين فاعطه السر التي وجدها وفوقها الألف الأخرى ليتحقق له قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هكذا أيها الإخوة والأخوات البيت اللي كله سكن وموده ورحمة الزوج بياخد الأحكام من صيدلية الحبيب المصطفى والزوج بتاخد الأحكام من صيدلية الحبيب المصطفى وبالتالي الصيدلية بتوصف الدواء اللي بيخلي البيت سكنا وموده ورحمة وبالتالي هذه الصورة التي نقلناها عن السنة النبوية تجعل البيت على هذه الحال وتجعل الزوجية على هذا المنوال الكريم فصلى الله وسلم وبارك على من هذه سنته وصلى الله وسلم وبارك على من نزل عليه القرآن بحقائقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته